111. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 112. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 111. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور 112. تكاد تميز من الغيظ 113. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 119. نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 110. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 111. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 111. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 112. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 113. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 112. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 113. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 111. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 112. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض 113. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 121. قليلا ما تشكرون 122. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 124. قل إنما العلم عند الله وَإِنَّمَا أَنَا الَّذِي رُمَّ بِينٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئَتْ جُهُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَن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 فَمَن